فالله عنه هذا سأل أن نرجو من سماحتكم أحمد الله إليكم أن تبينوا لنا حكم استعمال التمثيل في الدعوة إلى الله كتمثيل أشخاص الصحابة وبعض العلماء وبعض العصار وجعلهم في مشاهد وإصراحيات تخدم من إلى الله وجزاكم الله خيرا التمثيل لا يجود لأنه كذب مثل يبثل عمر بن أو علي من أبي طالب أو الصليق أو رثمان أو فلان أو فلان أو شيخ الإسلام من تنية أو من القيم أو يهم لا يجب هذا كذب وله يحوي الله قال الله قد رسوله قال عمر قال الصديق قال عثمان قال الصحابة ينقلوا الكلام أما يقول أنا عمر أو يمثل نفسه بالكافر أبو جهل أو أتها بالربيعة أو فلان قال كذا وقال كذا ليه